بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فانه ليس من عبد على سبيل وسنه ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشيه الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنه ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشيه الله الا كان مثله كمثل شجره يبس ورقها فبينما هي كذلك اذ اصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحاتت عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى طريقته واحدة يذكر الباب ثم يذكر الدليل من قول الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وجد اثارا عن السلف نقلها يبين الفهم الصحيح لهذه النصوص ما أجملها من طريقة وأوصي الشاب الناصح لنفسه أن يتتلمذ على كتب الشيخ ويكثر من قراءتها ليرى انها فائدة استنبطها الشيخ يجعلها باب او مساله ثم ياتي بالدليل الذي استنبط منه هذه الفائده من كلام الله او من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ياتي بما يؤيد هذا الفهم من اقوال السلف الصالحين من الصحابة والتابعين لهم بإعسان هنا جاء بهذا الأثر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أبي رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل إذن من أراد النجاة فعليه بالسبيل والسنة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ولو جئت إلى كل طائفة من الطوائف المنحرفة لوجدت أنهم يقولون يدعون أنهم على سبيل وسنة فنقول الدعوة تحتاج إلى دليل والدليل في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة فإذا جاءوا بأدلة من الكتاب والصنة على غير فهم السلف الصالح فإننا نرد فهمهم أما القرآن والصنة فلا يردان أبدا لكن من أين لكم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأن عثمان وعلي رضي الله عنهما وبقية الصحابة فهموا من هذا النص من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الفهم المنحرف إذن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يؤكد أن هذا الفهم لهذه النصوص قد سبقه إليه بعض أئمة السلف فيذكر شيئا من ذلك عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد يعني يعمل على سبيل والسنة ذكر الرحمن لا إله إلا الله ذكر الله تعالى باللسان وبالقلب وبالجوارح فذكر الله باللسان ما يفعله الإنسان لا إله إلا الله وذكر الله بالقلب التوكل والحياء وعدد من أعمال القلوب الكثيرة وذكر الله بالجوارح هو إقامة الصلاة وإتاء الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره من العبادات إذن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة تأملتم إذن ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن لا إله إلا الله ففاضت عيناه البكاء أيها الاخوه أثر للخشوع وليس هو الخشوع البكاء اثر للخشوع وإنما الخشوع هو حضور القلب وإخباته إلى الله تعالى لو نظرت إلى المبتدعه لوجدت أنهم أكثر بكاء من أهل السنة الرافضة الصوفية عدد الخوارج لكن يتميز أهل السنة والجماعة بحضور القلب واخباته لله جل وعلا واستسلامه لامر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أما من سواهم فهم طوائف من أهل النار إن ماتوا على ذلك وهذه عقيدتنا فيهم لذا نرحمهم ونسأل الله أن يهديهم ونسعى في دعوتهم اما هم لا يجرؤون ان يقول أنت ان يقولوا عن اهل السنه انهم من اهل النار ابدا اما نحن فنقول ونحن واثقون منها لان معنى الدليل وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام كلها في النار وقوله عليه الصلاه والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهو الذي ينجو من النار فنقول لهم هل هذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني مثلا زيارة مسجد القبلتين هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد هذا المسجد فيزوره الجواب لا إذن هؤلاء الذين يتعاهدونه بالزيارة ماذا نقول لهم نقول لهم عملكم باطل عملكم مردود لا تستفيدون منه شيئا إذن على الإنسان أن يتفطن أنه إذا أراد أن يعمل أن يتأكد أنه على سبيل وسنه ولا يمكنك أن تتأكد من ذلك إلا إذا علمت والعلم بالتعلم والعلم أيها الاخوه مبسوط وقد أخذ الله على العلماء الميثاق أن يبينوه لتبيننه للناس ولا تكتمونه وأمر الله جل وعلا الناس بأن يسألوا إن لم يعلموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفعوا العين السؤال وهنا مسألة وانتبهوا لها لو نفرض نصرانيا من نصارى العرب جاء وهو لم يسمع بالاسلام مطلقاً جاء فوجد ثلاثة كتب وجد المصحف وجد البخاري وجد مسلم فأخذها وأكب عليها وقرأ فهداه الله إلى الإسلام ثم خرج. يبتغي من يوضح له شيئا أشكل عليه ما رأيكم؟ ها كم سيجد من أنواع الدعات؟ الجواب ها سيجد أنواع ثلاثة سبعين نوع كيف يميز هذا الرجل بين أهل السنة والجماعة وبين خصومهم؟ سؤال صعب واحد اثنين الان هذا الرجل اسلم ولم يكن سمع بالاسلام الا انه اطلع على ال... على القران صحيح البخاري وصحيح مسلم ها ارفع صوته يقول بما عنده من نصوص في البخاري ومسلم وكتاب الله سيأتي إلى الرافضة فيسمع منهم قال الله سيأتي إلى الأشاعرة فيسمع منهم قال الله قال رسول الله سيأتي إلى الخوارج كذلك فكيف يفرق ويزم هل هو أهل لذلك؟ الرجل حديد عهد بكفر طيب لا بأس حتى نختصر الأمر لأن الوقت ما شاء الله يزحف علينا الأمر هل هو سهل أو صعب على هذا الرجل طيب من قال سهل الله يعينه يثبت لنا السهولة من يقول إنه سهل أثبت أنه سهل الجواب هو سهل والدليل أن الله كلفه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وكل أمر كلفت به فإنك قادر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن هذا الرجل إن سأل عما يعنيه هدية وإن سأل عما لا يعنيه ظل وهي قاعدة مضطردة والله ما ظل من ظل إلا بسبب دخوله فيما لا يعنيه وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لتلميذه عكرمة كلمة تكتب بماء الذهب يقول ابن عباس لتلميذه عكرمة لما آنس منه العلم اذهب وافتي الناس وأنا لك عون يعني بعد الله فمن سألك عما يعنيه فأجبه ومن سالك عما لا يعنيه فلا تجبه فإنك تسقط عن نفسك نصف مؤونة الخلق أعد يلا أرفع يدك وإنك عقوبة اليوم تأكد أنك تعيدها كاملة ولو مما كتبت آه كاملة وإن نقصت نعاقبك تأكد خير يلا نصف مائة الخلف الحمد لله اذهب وأفت الناس وأنا لك عون فمن سألك عما يعنيه فأجبه ومن سألك عما لا يعنيه فلا تجبه فإنك تسقط عن نفسك نصف مؤونة الخلق كذلك أنت أي سؤال خطر في بالك فإن كان يعنيك فابحث عن جوابه وإن كان لا يعنيك آه فلا تشتغل في جوابه لأنك إذا اشتغلت في جوابه ماذا سيحصل ستتعب نفسك والنتيجة لا شيء اتصل بي احد الاخوه من ليبيا وقال ولا أد ياهل هو صادق أو غير صادق لكن اظنه صادق فبيني وبينه المسافات الطويلة قال من العادة عندهم أنه إذا انتهى بناء المسجد يذبحون ذبيحة ويعملون وليمة فيجتمعون عليهم. قال فما حكم ذلك ما رأيكم هل أجيبه آه أو تركه ها اولا هل يعنيه أو لا هذا السؤال فسألته هل أنت رئيس الأوقاف قال لا هل أنت إمام المسجد لا هل أنت المحسن الذي بنى المسجد لا هل لك طريقة في منع الناس أو تشجيعهم قال لا قلت إذن سل ما يعنيك فلم أجيبه لماذا لانني ان اجبته بان هذا كذا ذهب ليفعل ولن يستطيع وان اجبته بالمنع ذهب ليمنع ولا يستطيع فقال ما حكم ذلك قلت سل عن ما يعنيك لهذا السبب يجب ان يتادب السائل فمن سال عما لا يعنيه جدير أن يسمع ما لا يرضيه من سأل عما لا يعنيه جدير ان يسمع ما لا يرضيه قال ففاضت عيناه من خشية الله إذن البكاء هذا علامة على الخشوع وليس هو الخشوع وإنما الخشوع هو حضور القلب واخباته لله جل وعلا وتعظيم الله اذا ذكر الله وجلت قلوبهم هل هذا شيء يظهر للناس الجواب ها لا يظهر شيء بين العبد وبين ربه اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ما رايك تفقد نفسك في هذه الصفه الله المستعان قال فتمسه النار أي أن هذه الخشية من الله سبب لإنقاذه من النار وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية قال وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله من مخافة الله فانتبه لذلك بعض الناس يبكي أو يقشعر جلده موافقة في الطبع لو دخلت إلى المسجد في رمضان سواء مساجد السنة أو مساجد البدعة فمر الإمام بآية فيها ذكر النار أو ذكر الجنة فبكى ماذا يفعل الناس؟ يبكون هذا المكاء لا شك أنه تباكي والتباكي مطلوب احيانا لكن هل هو بكاء فعلا؟ الجواب لا بدليل أنه قد يعني يصلي الإنسان مع هذا الإمام في وقت آخر ويقرأ نفس الآيات فلا يبكي الإمام ولا يبكي الناس لكن الإمام لما وجد الحضور بكى والناس لما وجدوا الإمام بكى بكوا وأصبح المسألة تباكي والتباكي مطلوب احيانا لكن هل أجره كأجر البكاء الجواب لا أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا لكن إنما يتباكى الناس لكي ينتقلوا إلى مرحلة البكاء أما أن يقفوا عندها ويقول وصلنا إلى الخشية والخشوع لا لا إنما هو تباكي لذلك انظر الآن إلى الرافضة عندما يأتون إلى المساجد والمشاهد ماذا يفعلون يبكون بكاء يقطع الخلوب أما أولهم فيبكي تمثيلا وأما آخرهم فيبكي تقليدا وهكذا والناس طبيعتها تقلد بعضها بعضا كما قيل الناس كأسراب الخطى يقلد بعضه بعضا فلو ظهر لهم من يدعي الالوهيه لوجد على ذلك أتباعا إذن الإنسان عليه أن لا يكون إمعه أخي إذا بكيت فهي عبادة يشترط فيها الشرطان الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتفقد هذين الشرطين في هذه العبادة وفي كل عبادة قال فخش الرجل رجده من مخافة الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقه فبينما هي كذلك اذا أصبت الريح فتحاتت عنها أوراقها إلا تحاتت ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها ثم قال وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة الله أكبر أهل السنة قد يكونون أقل الناس عملا ظاهرا لكنهم أكثر الناس عملا قلبيا لماذا؟ طلبتهم وهدفهم رضا الله جل وعلا نرجع إلى مثال ذلك الرجل الذي وجد تلك الكتب الثلاثة فنساله ايها الاخ المبارك حياك الله مسلما جديدا قال عندي سؤال نقول قبل السؤال ماذا اردت هل اردت وجه الله والدار الاخره وعلم الله ذلك منك ام اردت شيئا من الدنيا الجواب هو بحاله لا تظن أن شخصا يدخل النار وهو لا يعلم أنه على ضلال قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ما رأيكم أمنية لو تحققت لها قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل اذن قد اتضح الحق لهم فاخفوه مكابره عنادا سمها ما شئت ولكن الله تعالى قد علم ما في قلوب العباد فاذا علم الله جل وعلا من قلبك ايها المسلم طلب رضاه أسمعك قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وانظر إن شئت إلى مثالين أبي طالب كم مضى عليه وهو يسمع الخرآن وأنصح الناس للناس فكيف له يدعوه إلى الإسلام عشر سنوات هل أسلم لا ما أسلم سلمان الفارسي رضي الله عنه جميع أسباب البعد عن الحق توفرت عنده شباب والشباب لا يخلو من جهل وغرور غنى والغني كذلك لغة لا يعرف العربية وبعد مكان في بلاد فارس ماذا حصل؟ علم الله من قلب سلمان الإخباد وطلب رضا فأسمعه وجاء سلمان يطلب الهدى لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل اتبعه مباشرة؟ ام انه اختبر الجواب ها اختبر جاء بصدقه فلم ياكل خلى واحده جاء بهديه فاكل خلى هذه ثانيه ثم نظر الى خاتم النبوه بين كتفيه تامل طالب الحق لا يرضى ان يسمع الا بعد ان يتاكد ان هذا يدله على مطلوبه بل كل طالب لا يستجيب إلا لمن يدله على مطلوبه وإن أردتم مثال فدونكم هذا الرجل الذي أسلم خرج فوجد 73 نوع من الدعاة اختلطت الأصوات مطلوبه رضا الله فلن يسمع إلا لمن يدله على رضا الله ليس كذلك هذا فضل الله على الناس ولأضرب لك مثال لو كلفت ثلاثة منكم أن يدخلوا السوق كلفت الأول أن يشتري خضار والثاني أن يشتري ملابس والثالث ان يشتري ساعة ما رايكم حينما يدخل صاحب الساعه الى السوق ماذا سيسمع اصوات مختلطه هذا يبيع خضار وهذا فاكهه وهذا ثياب اليس كذلك الى من يعني يصغي سمعه ها الى من يبيع الساعات لو وجدتهم أنت وقد كلبت بمتباعة الثلاثة ذهب إلى بائع الخضار ماذا تقول له طريقك إلى الساعات أليس كذلك إذن هو طلب شيئا واحدا فماذا حصل له هدي إلى مطلوبه إذن حدد هدفك يتضح طريقك والهدف فقط هما هدفان اما انك تريد رضا الله او تريد هواء نفسك اشرب اما انك تريد رضا الله او تريد هواء نفسك فان اردت رضا الله عن ماذا تبحث عما يرضي الله وإن ردت هوى نفسك بعدت عما تهواه نفسه وانتبه إلى مخادعة نفسك فإن كنت متقيا جعل الله لك فرقانا إن تتقوا الله اجعل لكم فرقانا إذن هذه مسألة واضحة قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره فلماذا ظل الناس الانسان على نفسه بصيره ولو اعتذر بما اعتذر من الاعدام فلماذا يضلون نكمل الايات بل تحبون العاجله وتدارون الاخره هما هدفان من احب العاجله سال عما سهو. ومن اراد الاخره سال عما يدله على الاخره دائما وابدا ان اقتصادا في سبيل وسنه شخص لا يؤدي الا الواجبات ولا يترك الا المحرمات بل وقد يرتكب بعض الصغائر هذا الاول والثاني قد اجتهد كاجتهاد الخوارج يقرا القران ويصوم ويصلي و... أيهما أحب إلى الله الأول لماذا لأنه على سبيل وسنه والله تعالى يقول في الحديث القدسي لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. إذا هذه مقالة لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه ونحن نقولها لكل مبتدع فانتبهوا والله المستعان. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال. يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين هذا أثر يؤيد الأثر السابق عن أبي الدرداء رضي الله عنه لهذا السبب تجد أن الرافضة كفروا الصحابة ويختارون كل واحد من الصحابة له أثر طيب ينقل الناس من الظلمات إلى النور فيكفرونه ويستثنون عددا من الصحابة يختارونه ولو تمكنوا لكفروهم لا تظن أن الرافضة همهم محبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لا والله ما أحبوه ولكنهم أبغضوه ولكن لم يجروا ودينهم التقيه، فبالتالي أظهر محبة علي لكي يسقطوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا سقط محمد هل يبقى علي؟ الجواب؟ فأبو الدرداء يقول يا حبذا نوم الأكياس الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الكيس هو الذي يبحث عن السبيل والسنة فتجده لا يعمل قال بعض السلف لأن يسألني الله لما لم تعمل احب إلي من أن يسألني لما عملت لماذا؟ لأنك إذا عملت بلا دليل فهذا طريق الضالين وإذا لم تعمل ولم يكن عندك علم فحجته ربي ما علمت حتى اعمل قال كيف يقولون سهر الحمقى يا لها من عباره ما اليقها باهلها فهم حمقى يركضون ويجتهدون والنتيجه لا شيء ولا شك إذا الاخ المبارك انك لو رايت شخصا يبني في غير ارضه وهو يعلم ذلك ماذا ستقول له ها حمق ولو بنى اجمل بناء وأفضل بناء حمق لماذا لان صاحب الارض سوف ياخذها وربما يطالبه بازاله ما بنى قال ولم يثقل ذره من بر مع تقوى ويقين إذن همه الأول إثبات الطريق فإذا اتضح الطريق بدأوا العمل أما قبل أن يتضح الطريق فهم لا يعملون أعظم وأفضل وأرجح يعني في الميزان من أمثال الجبال عبادة من المغترين اولا سماهم حمقى ثم سماهم مغترين لماذا؟ لأنهم قد قال الله تعالى فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نعم باب وجوب الدخول في الإسلام وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين الشيخ رحمه الله لما ذكر فضل الاسلام قد يتبادر الى ذهن بعض الحمقى انه الاسلام افضل وغيره مفضول فجاء بهذا الباب ليبين أن الإسلام أفضل وغيره مردود إذن ذلك الأحمق الذي ترك الأفضل الواجب واشتغل بالمفضول المردود ماذا يكون حاله؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا إذا سيعض على يديه ندم لماذا لانه قلد غير مستحق للتقليد وانما المستحق للتقليد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعاك الى اتباعه فقلده ومن دعاك الى غير ذلك فقل له قف قولك عن العين والراس لكن لا اخاطر في ديني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ام لم يقله هل أمر به ام لم يامر به الى غير ذلك اذن باب وجوب الاسلام فالإسلام واجب وغيره مردود ثم جاء بهذا الدليل وهو قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده يقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار دون قسم لا يسمع بي احد من هذه الامه يعني امه الدعوة يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار رواه مسلم تأملتم اذن كل يهودي او نصراني سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مجرد سماع ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار يكفي سماء نعم يكفي سماء لذلك إذا ابتليت بكافر فقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تقوم عليه الحجة لماذا لأن من منة الله على عباده ان القلوب لا تطمئن الا بذكر الله فحينما تذكر الله عند هذا الكافر وليكن اعجميا لا يعرف لغتك فان قلبه يطلب الاطمئنان واستكباره يمنعه من ذلك فيكون من اهل النار اذن مجرد السماع بالنبي صلى الله عليه وسلم حجه فأسمع الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر أيها الإخوة ما أسعدك وأنت تقيم حجة الله على عباد الله ثم ما أسعدك وأنت تذكر هذا فيهتدي على يديك من يهتدي ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء نعم، وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام فالدين المقبول هو الإسلام والطريقة المرضية هي السنة وما سواهما فمردود فغير المسلمين في النار خالدين فيها ابدا وغير أهل السنة معرضون لأن يدخلوا النار إما خلودا أو تطهيرا إن الدين عند الله الإسلام فالتزم الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستقيم لك حياتك نعم قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال مجاهد السبل البدع والشبهات وعن عائشة رضي الله عنها وت... قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما واضح بين لا يزيغ عنها إلا هالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وقال علي صدق السلام عليكم بسنتي وسنة بسنت الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والله تعالى قضى برحمته ان لا تزال طائفه من هذه الامه على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تاملتم لا تزال طائفة من هذه الأم على الحق ظاهرين ليضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ماذا يفعل طالب الحق يبحث عنه طالبا رضا الله لا هوى نفسه وأن هذا صراط مستقيما وهو القرآن والسنة وفهم سلف الأمة فاتبعوه بلزومه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله السبل ما هي قال مجاهد رحمه الله السبل البدع والشبهات السبل البدع والشبهات وإن أعظم بدعة يكيد الشيطان بها الناس هي تعظيم الرجال فانتبهوا لذلك لذلك تجد أن اهل السنة والجماعة دائما وابدا يعيدون مقالة الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذنا والناس في مسألة تقليد الرجال على طرفين ووسط فطرف يقول عن هؤلاء العلماء هم رجال ونحن رجال ما شاء الله انت رجل جدير ان يبصق في وجهه ان كان يقول انه هو رجل ينافس الامام احمد او ينافس ابن عثيمين او ينافس الالباني او ينافس ابن باز رحم الله الجميع قل هؤلاء يا إمة وأنا تابع لكن ليس معنى تعظيمنا لأئمتنا أن نقول إنهم لا يخطئون أبو بكر وهو سيد أئمتنا يقول إن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني وهذا مقالة كل إمام من أئمتنا إلى عصرك الحاضر مرة قلت للشيخ محمد اعثمين رحمه الله في جلسة انبساط قلت له يا شيخ نحن نطالب الناس أن يستمعوا إلى أقوال العلماء الكبار قال لا الكبار يخطئون ادعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تأمل تامل هذه المقاله لو جئتكم وقلت والله عليكم ان تقلدوا ابن عثيمين وهو شيخي وهو الذي ماذا تقولون لي ترجموني لا يكفي تطردوني لا يكفي بل لا بد ان تحذروا مني لماذا لان ابن عثيمين رحمه الله ان قال صوابا فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبله وان قال خطا فواجب علينا ان نرده رحمه الله وغفر لنا وله وجمعنا به في الفردوس الاعلى اذا الناس مع الرجال ومع الائمه طرفان ووسط فطرف يقول جافي يقول هم رجال ونحن رجال فيطرح كتبهم سمعت واحدا يقول الروض المر المر هو الروض المرعب سبحان الله تعب عليه مؤلفه ثم تاتي فتقول هذه المقاله لا والله انه روض مربع لكن نحاول ان ناخذ ما اصاب ونرد ما اخطا فقط اذا كذلك الشرح الممتع الشرح الممتع فيه خطا لغوي والصواب أن يكون الشرح الماتع لكن لأن مؤلفه ابن عثيمين رحمه الله سماه الممتع فنحن نسميه الممتع ارتجالا وإلا القياس اللغوي أنه الماتع فليس عندنا في اللغة كلمة ممتع وخذوها فائدة طيب الصف الثاني صف يقولون جناب الأئمة لا يمس سبحان الله إمام الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخطأت فقوموني وتأتي فتقول جناب الأئمة لا يمس ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوشك أن تنزل عليكم حجاره من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر ائتني بأفضل منهما من الأئمة هل يوجد؟ الجواب لا والله لا يوجد والإمام أحمد يقول عجبت لمن عرف الاسناد وصحته يذهب إلى قول سفيان أما ومع ذلك يحذر الأئمة من اتباعهم لماذا؟ لأنهم قد يخطئون لكن إذا فهمنا من النص الشرعي فهما ثم وجدنا الائمه قبلنا قد فهموا نذكره وهذا هو الوسط هذا هو الوسط ثم نأخذ أقوال الائمه فنتدارسها لذلك تجد أن طريقة طلب العلم هي أن يبدأ الإنسان بكتب العقيدة ثم يأخذ في كتب الفقه كتابا في مذهب أهله كتابا في مذهب اهله فاذا اتقنه بدا يستدل للمذهب لا به بدا يستدل للمذهب لا به فان وجد دليلا على المذهب فالحمد لله وجد ان, الدليل وجد أن المذهب يخالف الدليل فهو ينقل الناس الى الدليل بشيء من الصبر والمرحمة حتى ينقاد الناس إلى ذلك. شيخ ابن عثيمين رحمه الله نشأ في عنيزة وما هو مذهب الناس في نجد الحنبلي. فماذا فعل؟ صار يدرس زاد المستقنع ويدرسه حتى أتى بشرحه. الممتع ما رأيكم تجد أنه يأخذ المقالة ثم يرد على صاحب الزاد إن وجد أنه خالف المذهب إن وجد أنه خالف الدليل وهكذا تستقيم الحياة أما أن تريد أن تقضي على كتب الأولين كاملة ثم تقول أنا أقف مع أبي بكر وعمر فقط طيب وماذا تفعل باز بن عثمين الذي يقف مع هذين الجواب بلى والله ولا نذكي على الله احدا اذا قف مع جميع الائمه لانهم جميعا وقفوا مع الصحابه واتبعوهم باحسان اذا البدع والشبهات البدعه ما هي هي ما احدث في الدين على خلاف الحق المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو اعتقاد وجعل ذلك هديا ملتزما وطريقا مسلوكا والبدع على أنواع منها بدع في الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات وبدع لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته وبدع يقصد بسلوكها التقرب إلى الله هذه كلها تجتمع في نوع واحد لكن بعض الناس جعلها أقساما وبدع ملتزمة يعني أنها تجعل طريقة فعلى الإنسان أن يحذر كل أمر تفعله لا يتجاوز نوعين كل امر تفعله فهو احد نوعين النوع الاول عاده عاده وهو ما لا يقصد فيه عامل التقرب الى الله السعوديون يلبسون عقال طبعا شعارهم كما يسمونه العام هل وجدت شخصا يطلب الأجر على لبس العقال الجواب لا إذن هل ننكر عليهم لا لو جاءنا شخص فلبس العقال وقال أطلب الأجر شو يقول له قف هذه بدعه كيف جعلناها بدعة وهي عادة لأنه طلب الأجر إذن الأمور أمران عادة وعبادة العاده افعل ما يناسبك مما لم يكن محرما العاده افعل ما يناسبك مما مما ليس محرم واما العباده فاياك ثم اياك ثم اياك ان تفعل حتى تعلم إياك أن تفعل حتى تعلم ومن هنا يتضح الفرق بين العباد بين السنة والبدعة فصارت الأمور ثلاثة عبادة وبدعة وعادة فالعادة ما لم يقصد بها العامل الأجر ما يطلب أجر لبس ما الحمر هل تريدوا أجراً ما رأيكم لا أو لبست الغطرة البيضاء هل تريدوا أجراً لا لكن لو أن أباك أمرك أن تلبس إشماغ تريد الأجر اليس كذلك بماذا ببر أبيك إذن العباده هي بر أبيك لا لبس إشماغ فانتبهت لذلك إذن اذا طلبت اذا طلبت الاجر من الله على عمل بلا دليل فهي بدعه فان كان بدليل فهي سنه ولن تخرج اعمالك عن هذه الثلاثه عاده لا تطلب فيها الاجر بدعه تطلب فيها الاجر على غير دليل سنه تطلب فيها الاجر على دليل نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الله أكبر هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم نسأله نسأله هل زدت في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم حسنا هذا اليوم؟ الجواب هل يمكنك أن تزيد أنت؟ وأنا هذا الحقيق أمامكم هل يملك أن يزيد في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم حسنا الجواب ها هل أملك؟ نعم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قلتها مئة مرة فكتب لي مئة حسنة اليس كذلك إن قبلت مني وكتب لمن علمني مثلها ولمن علمه وللنبي صلى الله عليه وسلم مثلنا جميعا يعني كم مئة حسنة صارت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بفعل هذا فقط مئتي ومئتي ها شيخي وشيخه كم؟ سبعمئة ليست هندزية مضاعفة أكبر من هندزية وشيخه ذاك عدد فإذا وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم كم ستكون؟ الله أكبر إذن لماذا تحرم نفسك أن تهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسنة قلها حسنة واحدة منك ستصل إلى ميزان النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف مضاعفة الله أعلم بها بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 27 رجل أو أكثر فما رايك أضربها. كل واحد له مئة وكل واحد له ما كان الإسال فيه حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لو أن شخصا من الناس قال أنا أصلي في هذا المسجد تعبدا لله سبحان الله هل أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في هذا المسجد صلاة مميزة لا إذن عملك مردود هل أمرك أنا أن أقول مردود لا النبي صلى الله عليه وسلم قاله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد مسجد القبلتين فيصلي فيه الجواب لا لكنه كان يتعاهد قبع فنذهب إليه ونصلي كان يزور الشهداء فنزورهم كما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلنا صار له أجر مثل أجورنا مضاعفة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فانتبهوا لذلك نعم نقف أو نستمر يكفي واحد نقف، نقف. في عندكم وسيلة؟ أحسن الله اليكم وبارك الله فيك وفي علمك. سائل يقول: من عرف الإسلام على بعض الفرق الضاله من مثل القاضي القاضيانيه والرافضة هل يكون معذورا أو لا؟ لا لا يكون معذورا. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم فليعلم الله من قلبه الخير حتى يسمعه فقط هذا هو المطلوب منك وهذا أمر تدركه إذا علم الله من قلبك أنك تحب رضا هداك وان علم الله من قلبك انك تحب العاجله وتدرو الاخره ولك ما تولى والله غني عنك ودليل على ذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضى كان يعيش في ظلمات فلما علم الله من قلبه طلب الهدى هداه والله ما طلب عبد الهدى فظل ابدا الا ان يطلب غير رضا الله الله ايها الاخوه غني كريم اذا اتاه العبد يمشي فالله ياتيه هروله اذا تقرب العبد شبرا تقرب الله اليه باعا ذراعا قال تعالى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور وقال والذين جاهدوا فينا شرطان جاهدوا طلبوا الحق شرط الثاني فينا مخلصين لله شرط الثالث لا يسألون عما لا يعنيهم هذه الشروط الثلاثه اذا تحققت في هذا السائل انه اجتهد في طلب الحق مخلصا لله ولم يسال عما لا يعنيه سيتحقق له الوعد وهو صادق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين الذين لا يسألون عن ما لا يعنيهم ومن حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه سائل يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق كلها في النار وبين أن كل ما دون الشرك داخل تحت المشيئة كلها في النار هذا وعيد هل هي خالدة؟ الجواب بعضها مخلد إذا كانت بدعة مكفرة وبعضها معذب ليطهر ثم يدخل الجنة إذا كانت بدعة مفسقة والبدعة المفسقة قد يغفرها الله تعالى كما يغفر سائر الذنوب وقد لا يغفرها لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا كان الإنسان قد بذل مجهودا لكن ضعف قلبه أن يطلب الحق في بعض الاحايين فظل فالحسنات يريبن السيئات إذا كان ضلاله مفسق وغير مكفر لكن هذا المبتدع عمله مردود عليه لا مقبول فانتبهوا لذلك نعم أحسن الله إليك هل يجوز إهداء ثواب الأعمال الصالحات للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أهدائها إن كانت صالحة فالنبي صلى الله عليه وسلم شريك لك فيها وشيخك الذي علمك شريك لك فيها لذلك لو اني علمتك دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب وعلمك أبوك دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك إلى اخره فبأيهما تردد أكثر الجواب ما علمتك أنا أو ما علمك أبوك ما علمك أبوك لتنال الأجرين فعل السنة والبر بالوالد فانك اذا قلت ما علمتك انا فاجر هذا الذكر لي وأبوك ليس له لكنك اذا قلت ما علمك ابوك فاجره لابيك لذلك احرص ان تعلم ولدك سائر السنن حتى تنال الاجر وبهذه المناسبه اني اغبط مدرسي الصفوف الاولى ورياض الاطفال لماذا لأنه يعلم الطفل الفاتحة والتشهد فإذا وصل الطالب إلى ثالث ابتدائي أو إلى الجامعة هل أستطيع أن أعلمه التشهد ما رأيكم قد تعلمه وهذا الطفل سيعلمه لأولاده وأولاده فيظل هذا المغبوط في اجر وهو في قبره رحم الله الجميع نعم يقول ما حكم التغني بالأذان لا أدري لكن كل محدث فهو بدعة وكل بدعة فهي ضلالة هل كان بلال يتغنى به أثبتوا فلذلك نتغنى به السؤال الأخير تخير واحد. السؤال الأخير يقول بعض الفرق الضاله لها نشاط في بلاد الكفار فيغتر بهم الناس فكيف التعامل معهم ما لك دخل فيهم دعهم يشتغلون إن استطعت أن تنافسهم فتعمل اعمل أما أن تقول هم يعملون لم يطلبوا منك إذن ولا تأييدا ولا دعما فهم يعملون ولهم ما تولوا ولو مات كافر على كفره ومات اخوه متبعا لهؤلاء المبتدعه فان كانت بدعتهم مفسقه غزونا له ان يدخل الجنه وان كانت بدعتهم مكفره فلا فرق بين دعوتهم دعوا او تركوا اذن هم يشتغلون وينشطون فنحن لا نستفيد الى نشاطهم بل ننتفت إلى قدرتنا نحن فنبذل ما استطعنا ولا ننافسهم لماذا؟ لأن عندهم من وسائل نشر دعوتهم الأشياء الكثيرة وقد لا تكون عندك انت لكن ابشرك إن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة اذن نخلص من ذلك أن جهود الرافضة وغيرهم في بلاد الكفر أنهم نقلوا الكافره من كفر إلى كفر، فهل نكتفي بنشاطهم؟ الجواب لا، بل نجتهد فندعو الله فندعو إلى سبيل الله والحمد لله إذاعة القرآن الكريم وصلت إلى الآفاق، فيستطيع الإنسان أن يوصل سؤال الى نور على الدرب فإن هدى الله المذيع فاذاعه بلغت رسالتك الافاق وان لم يذيعه المذيع فانت قد بذلت جهدا وابحث عن طريق اخرى وهكذا ولا تحقرن من المعروف شيء ولو ان تدعو لهؤلاء الدعاه على الحق ان ينصرهم الله تعالى اللهم انصر دعاه الحق واهدهم وسددهم ووفقهم لما تحب وترضى إن هذا من إعانتهم فإن لم تجد إعانة إلا الدعاء فادعوا فإنك ستجد الخير الكثير يعني لو دخلت تصلي الجمعة يوم من الأيام في مسجد من المساجد وأنت لا تدري هذا الخطيب هل هو على سنة أو على غير سنة؟ ماذا ستقول؟ اللهم هذه خطيبنا إلى السنة إلى أن يقول الحق ويدعو إليه هل يضرك هذا الجواب؟ لا والله لا يضرك فستجد خيرا كثيرا ولعل الله ان يهدي بدعوتك التي تكون وأنت ساجد وأنت سائر وأنت منفرد وأنت مع الناس؟ في آمن كثيرة ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا وأن علم النافعة وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين